وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لللاكرين واصبر فإن ان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون, أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا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 صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين اخواني واخواتي لسنا بحاجه نحن المسلمين نحن العرب بالذات الى من يحدثنا عن قباحه الظلم وعن ثمن الظلم وعن ضرائب الظلم فما عشناه وما خبرناه وما بلوناه في تونس ومصر وليبيا وتوريا واليمن وغيرها وغيرها من البلاد درس بالغ درس أليم يجعل هذه الأمة هي الأسبق من بين الأمم إلى الكفر بالظلم والظالمين وإلى دمغ كل صور الظلم والجور والإثم والعدوان لسنا بحاجة اذا الى من يحدثنا عن قباحة الظلم وعن فداحته لكننا بحاجة الى من يحدثنا عن الموقف من الظلم والظالمين ماذا نفعل في هذه الحالات وبزاء هؤلاء المتغولين من الظلم والجور الذين عدوا حدود الله وحدود الضمير وحدود الحق والعدالة باي مقياس من المقاييس لازلنا نقرأ لبعض الكبار ولأنفار من الصغار من عامة الناس يتكلمون في الفضائيات في الشبكة العنكبوتية يكتبون هنا يهرفون هناك يحادون ويدمغون طلاب الصلاح والإصلاح طلاب التغيير طلاب الثورة والثائرين في نظر هؤلاء موصومون أيها الإخوة ويتحدث هؤلاء حديثا عجبا لو كانت الثورة حقا والخروج عدلا لماذا إذن لم يخرج ائمه الإسلام من قبل وقد كانوا يعيشون في الظلم ابن تيمية مثلا لم يعيش في عهد الخلافة الراشدة عاش في عهد حكام ظالمين وجائرين هو نفسه كان ضحية لجور هؤلاء فقضى في السجن رحمة الله عليه لكنه لم يخرج ولم يدعوا لا إلى ثورة ولا إلى خروج وليس ابن تيمية وحده أيضاً الغزالي أبو حامد الغزالي وابن جماعة والسعد التفتزاني والإمام الجويني الأم كلهم والفخر الرازي وابن حجل العسقلاني تستطيع أن تأتي بأسماء المئين من الأم والعلماء الذين لم يثوروا ولم يدعوا إلى ثورة ولا إلى عصيان ولا إلى خروج سكتوا وصبروا وعملوا بهذه الأحاديث التي لا يحزن اليوم هؤلاء الأنفار ايها الاخوه وأشياعهم الا تحفظ امثالها اعني احاديث السمع والطاعه الرضا بالجور الجائرين ايها الاخوه وان اخذ مالك وجلد ظهرك بما انه ليس كافرا لا يزال مسلما يقول الشهادتين ايها الاخوه يقر بهما اذا لا باس مهما ظلم مهما تعدى مهما جار مهما بغى مهما ضغى مهما تغول وتوحش لا بأس لا بد أن نصبر أريد اليوم في الوقت القصير الذي يتسنى لخطبة أيها الإخوة واحدة أن أعرض المذاهب والأقوال المختلفة يعني عرضا بانوراميا إنجاز التعبير حتى يهلم هؤلاء الذين يشغبون أيها الإخوة ويهرفون بما لا يعرفون حتى يعلم هؤلاء مواضع أقدامهم في ماذا يتكلمون؟ إنهم يتكلمون فيما لا يحسنون ثم يأتون ويكذبون الصادقين ويجورون العادلين ويصدقون الكاذبين فيسيئون ولا يحسنون ما موقف الأمة الآن أتحدث عن الأمة امه محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم ما موقف الأمة من الظلم والظلمة من الحكام من الخلفاء والأمراء والأولاء الأمة أيها الإخوة ليست طبقا واحدا ليست فريقا واحدا، ليست حزبا واحدا، إنها فرق متعدده وشيع مختلفة، فهناك أهل السنة والجماعة، وهناك الشيعة الزيدية، وهناك الشيعة الاثنى عشرية، وهناك المرجئه وهناك الخوارج، وهناك المعتزلة، وهناك غير هؤلاء، فلنبدأ بالخوارج أيها الإخوة، لأن اسمهم على مسمىهم هم الأكثر نفاذا أيها الإخوة والأكثر تحمسا لمذهب الخروج مسألة سل السيف اسمها مسألة سل السيف أو مسألة السيف أي الخروج المسلح على الحكام الظلمة على الخلفاء الجورة الخوارج الخوارج أيها الإخوة كانوا دعاه مثل سياسية في عالم السياسة يتبنون دائما المثل العليا يعني لحد ما كانوا طبويين كما يقال الخليفة أيها الإخوة لا يكون منصوصا عليه لا يقولون بالنص كما قال الشيعة الزيدية والشيعة الاثنى عشرية وغير هؤلاء لا نص وإنما الخليفة من الناس منهم وإليهم الناس هم الذين يختارونه وليس بشرط أن يكون من قريش بل ليس بشرط أيها الإخوة أن يكون حتى عربيا قد يكون أعجميا المهم أن يكون مسلما عدلا متاهلا للخلافة فقد كانوا ديمقراطيين في نظرتهم إلى موضوع نصب الإمام الإمام يمكن أن يكون من أي قبيل من الناس من أي جماعة من الناس طبعا يبدو أن الأمة ستنتهي في نهاية المطاف بخصوص هذه المسألة بالذات إلى رأي الخوارج ليس الشرط أن يكون خليفة لا قرشيا بل ولا عربيا يمكن أن يكون من أي جنس من أي عرق من الناس شريطة أن يكون مسلما تقيا متأهلا لهذا المنصب المهم العظيم لهذا المنصب المهم العظيم نعم هذا ما ذهبهم ثانيا قالوا والخليفة او الامام او الوالي او السلطان الى اخر هذه الاسماء ايها الاخوه ان عدى عن الصراط المستقيم وظلم وجار فلا بد ان يعزل فإن عزل فبها والا عزل بالسيف بالقوه لا بد ان نقاتله وان ننصب له الحرب ولم ير الخوارج في جملتهم ايها الإخوة شروطا زائده بمعنى لا يشترط أن يغلب على ظننا أننا ننجح في ثورتنا عليه نجحنا أم لم ننجح نحن نقوم بما يريده الله تبارك وتعالى ننكر المنكر فلا بد أن ننكره قال الخوارج حتى وإن كان المنكر والخارج على الحاكم الظالم رجلا واحدا بحياله الشرط أن يجمع جماعة بالعلوف أو مئات العلوف حتى لو كان واحدا طبعا كلما كان أكثر يكون أفضل لكنهم لم يشترطوا هذا لا بد أن يخرج على الظالم نجحنا فشلنا قتلنا انتصرنا غير مهم المهم أن نخرج عليه هذا رأي الخوارج في الجملة وقد فعلوا هذا فعلوا هذا وظلوا يخرجون أيها الإخوة في محاولات استبسالية بل انتحارية حتى أتي عليهم من عند آخرهم فاستؤصلت شأفتهم وأبيضت خضراؤهم أيها الإخوة لم يبق منهم أحد درس هذا المذهب تقريبا وهذه الطريقة هي طريقة في الاعتقاد أيضا لهم مذاهب او مذهب عقدي لكنها طريقه اكثر في السياسه في الشان السياسي اي في الشان العام الخوارج ايها الاخوه كانوا يرون ان من ارتكب كبيره فهو كافر والكافر لا يمكن ان يكون اماما على المسلمين الكافر يستتاب الا قتل هكذا فكيف يكون اماما علينا وقد راوا ايها الاخوه من كبائر بني اميه وين العباس الشيء الكثير جدا الخليفه يرتكب كبيره كافر انتهى كافر إذا لا بد ايه ان يقتل كيف يبقى اماما عليه وقد قال تعالى لا ينال عهد الظالمين عهد فاعل طبعا والظالمين مفعول به هذا عهد فلا يمكن ان يكون ايه للظالم وهذا اظلم الظلم الذي يرتكب الكبائر طبعا كبائر الخلفاء اكثر من ايه اكثر من ان تذكر واشهر من ان تحصر ايها الاخوه ومعروفه هتكم الاعراض واخذهم بالمال الحرام وسفكهم للدماء وتعذيبهم من العلماء معروف كثير جدا جدا جدا كبائر هؤلاء ولذلك أيها الإخوة اتخذ أعداء الخوارج هذا التشدد في موقف الخوارج اتخذوه سببا ووسيلة لتمزيق صفوفهم وتشتيتهم وتفريقهم ففي أيام الوزير المشهور المهلب ابن أبي صفرة كان في عسكر قطري ابن الفجاء وقطري شاعر مشهور شاعر لكنه كان خارجيا وكان فارسا بغوارا كان من الخوارج الأزارقة أتباعي الأزرق نافع ابن الأزرق كان من الأزارقة وهم من أشد فرق الخوارج فكان في معسكر أو في جيش قطري ابن الفجاءة رجل يصنع السهام النصال يعني المسمومة تقتل من وقعت فيه قتلت يحسن صنعها جدا فأرسل المهلو بن الصفر رجلا إلى قطري للمفاوضة وأمره إذا صار في معسكره أن يلقي بكتاب في الأرض كأنه سقط منه وكان ذلكم الكتاب موجهاً إلى صانع النصال المسمومة يقول له بعد التحية أما النصال المسمومة فقد بلغتنا وقد أمرنا بإنفاذ ألفي درهم لك والسلام فوقع الكتاب في يد أحد الخوارج فحمله إلى الأمير أمير الخوارج ابن بن الفجاء الشاعر الفارس فمباشرة استدعى بصانع السهام فأنكر فقتله هذه خيانة لعمبة المؤمنين الخوارج فأنت كافر قتله فأنكر عليه بعض الخوارج لم يثبت عنه وين البيانة؟ قال الكذا قد تكون دسيسة وفعلا دسيسة قد تكون حين لكنهم يسرعون القتل هذه لعنة الخوارج يتسامحون في الدماء الدماء عندهم رخيصة والعياذ بالله من أسوأ المذاهب الدماء عندهم رخيصة فأنكر عليه بعض الخوارج ووقع الانقسام أيها الإخوة فقاتل أي قطري هذا الذي أنكر عليه فأنكر عليه آخرون فانشق الصف ثم عزلوا قطريا وبايعوا عبد ربه الكبير وصاروا جماعة أخرى هكذا المهم باختصار أنهم كانوا أيها الإخوة يرون وجوب الخروج على الحاكم الظالم بلا شروط يعني لم يشترطوا العدد لم يشترطوا القدرة والتمكن لم يشترطوا غلبة الظن ها؟ غلبة الظن النجاح هذه شروط ثلاثة اشترطها غيرهم هم لم يشترطوها فرقة الإباضية والآن لهم إيه أيها الإخوة نفوذ في سلطنة عمان للأسف أكثر مسلمين يزعمون انهم من فرق الخوارج وهم ينكرون هذا نحن ومدعوون ننكر هذا ايضا وفي الحقيقه يفترقون على الخوارج في اشياء كثيره جدا لا يمكن ان يكونوا اي خوارج والحق احق اي يتباع وان ذكر ابن حزم والشهرستاني وأبو زهره انهم الخوارج ليسوا من الخوارج فرقه الاباضيه اتباع عبد الله بن اباض هم الان في سلطنه عمان لهم مذهب في الخروج ايضا لكن ذكرناهم لعلاقه الاشتباه بالخوارج فقط ذكرناهم في هذا الموضع الاباضيه ايها الاخوه يرون أن الخروج جائز بشروط القدرة والتمكن وتوفر العدد طبعاً العدد داخل إيه في القدرة وداخل في التمكن آه؟ يستحبون الخروج ولا يوجبونه انتهينا منهم نأتي الآن إلى المعتزلة المعتزلة يرون الخروج أيها الإخوة لأن أصول مذهب الاعتزال خمسة منها أيها الإخوة من هذه الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعظم المناكر المناكر التي يحتقبها ظلمة الصلاطين والخلفاء والأهمة طبعا لأنها تعم الرعية تعم الناس وهم متنفذون لا سلطان فوقهم إلا ما كان من سلطان الشعب إذا هب في وجههم وإلا فلا سلطان فوقهم وقد رأينا وعشنا هذا ولا نزال نعيشه والعياذ بالله يفعل الحاكم ما شاء يفعل الحاكم ما شاء إلا أن يقف الشعب فيحد له حدا ويضع له نهاية وإلا فلا حد ينتهي إليه في ظلمه يفعل ما يشتهي ويركب ما يشاء والعياذ بالله فتعظم في التسع الفساد المعتزلة قالوا لابد من أنظ معروف أنها المنكر وأتوا طبعا بأدلتهما الكتاب والسنة الآمرة بهذا الأصل العظيم والركن الركيم من أركان الدين وهو الأنظ معروف والناهي عن المنكر لا نطول بذكر الأدلة لأن المجال لا يتسع هذا يحتاج إلى محاضرة لكن المعتزلة أيها الإخوة افترقوا من الخوارج أو عن الخوارج في أنهم اشترطوا العدد لابد من وجود عدد الحد الأدنى أيها الإخوة أن يتوفر عدد يكافئ أن يعادل ويساوي عدد أهل بدر أصحاب رسول الله في بدر يعني ثلاثمائة وبضعة عشر رجولاً لو لابد أقل من هذا لا يجوز الخروج لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر انتحاراً قطعاً تفشل أنا أقول وبهذا العدد قد تفشل هذا كلام تحكمي أستغرب والمعتزل أهل عقل وأهل ذكاء وأهل تعمق في المسائل كيف صاروا إلى هذا القول ظاهر الفساد في نظري قول ظاهر الفساد هذه مسألة اتفاقية اتفق أن الرسول وأصحابه في بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر أليس كذلك؟ كانوا هكذا ما. بعض السرايا كانوا أقل من هذا في فتح مكة كانوا عشرة آلاف هذه مسائل اتفاقية لا أدري كيف يبني عليها بعض العلماء وبعض المفكرين أحكاماً شرعية يبنون عليه أحكاماً شرعية يعني ثلاثمائة وبضعة عشر ومعهم الرسول وقفوا بإزاء زهاء ألف نصرهم الله ترون لو وقفوا بإزاء مئة ألف ربما لا ينصرون ولذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فصار الامر أن المسلم لا بد أن يقف لإثنين يجب أن يقف لاثنين ولا يفر أمامهما فإن صاروا ثلاثة عنده رخصة شرعية قرانيه أن يفر يعني قد أهلك أقف لثلاثة لا أستطيع الله قال في البداية أقف لعشرة بعدين في ضعف صار آه. فقال لا الآن انتهينا إيه المؤمن يجب أن يقف اثنين إلا ما معنى اشتراط عدة أهل بدر كلام غير معقول أن تقول لي ثلاثمائة وبضعة عشر ثلاثمائة إذا كم السؤال الذي يطرح نفسه إذا كم إذا ألف معقول إذا عشر أهلها في معقول مئة ألف جيش من مئة ألف آه. وبعدين التكافؤ في الأسلحة تكافؤ في السلاح هذا لم يذكرهم معتزلات ذكروا العدد أيها الإخوة آه. ذكروا العدد واشترطوه ولكن اشترطوا أيضا أن يبدأ بالنصح تغيير المنكر وهذا جانب معقول في تفكيرهم وفي أسليبهم تغيير المنكر عند المعتزلة يبدأ فيه بالأسهل بالنصح بالكلام لا تكل فإن لم يجدي أيها الإخوة صرنا إلى اليد والسيف بالشروط التي ذكروها والمعتزلة لم يكونوا دعاة ترف فكري كما يظن بعض الناس لا بل كانوا دعاة علم وعمل وإصلاح وتغيير طبعا على أي مآخذ كبيرة تؤخذ عليهم سواء في الاعتقاد أو حتى في السلوك شأنهم شأن سائر الفرق الإسلامية ليسوا فرقة كاملة ما من فرقة كاملة ولا أهل السنه والجماعة كما هي سيأتي أيضاً لسنا فرقة كاملة هناك كما يؤخذ علينا كما يؤخذ على غيرنا من الشيعة ومن إباضية ومن خوارج ومن مرجئة إلى آخره إلى آخره لكن المعتزلة لأنهم لم يكونوا فعلا دعاة طرف فكري فقد خرجوا حقيقة خرجوا مع الإمام زيد بن علي زين العابدين حين خرج فائرا على هشام بن عبد الملك. واستشهد رضوان الله تعالى عليه ووضع على الصليب كما تعلمون نعم خرجوا معه وخرجوا ايضا مع القراء مع ثوره العلماء والعباد والزهاد مع عبد الرحمن ابن الاشعث رحمه الله عليه ايها الاخوه الذي خرج على الحاكم الاموي والظالم عبد الملك ابن مروان وواليه الفاسق المبير الحجاج ابن يوسف الثقفي وكان الذين خرجوا مع عبد الرحمن ابن اشعث في ثوره القراء مئة ألف أيها الإخوة ممن يأخذون العطاء لهم مرتبات في الدولة ومع ذلك خرجوا عليها لظلمها دولة بني أمية يقول المؤرخون ومعهم مثلهم من مواليهم فصار عدد الثائرين كم مئتي ألف كثير جدا من أمة التابعين والعلماء منهم سعيد بن جبير خرج معهم خرج معهم كثير جدا من أمة التابعين خرجوا في هذه الثورة يا أخواني يقول لي مش أهل السنة وجماعة أهل مين هذو الطيب هذولا من أهل السنة من جذور أهل السنة خرجوا آ منهم من قتلوا وتشهد منهم من أخذوا وقتل بعد ذلك منهم من عفية عنه مذكور أسمائهم في كتب الرجال وفي كتب التواريخ آ مئتا ألف ثورة ابن الأشاث شارك فيها المعتزل أيضا خرجوا إيه فيها فهذا إيه مجمل الرأي أهل الاعتزال أما المرجع أيها الأخوة فبعض المرجع كان يخرج في الثورات على الظلمة وأكثرهم كان لا يخرج وذلكم أن الإرجاء أيضا له معنيان الإرجاء بمعنى تأخير العمل عن عقد القلب يعني ما مع تأخير العمل عن عقد القلب تأخير العمل عن الإيمان يعني تأخير العمل عن الاعتقاد عن العلم بمعنى أن المثابة والاعتبار والأولوية والتقديم لماذا؟ للعقيدة بالإيمان أهم شيء الإيمان وبعد ذلك يأتي العمل بمعنى أيها الإخوة أن هؤلاء نظروا في تعريفهم وتحديدهم للإيمان إلى الأصل اللغوي آمن به بمعنى صدق وآمن له وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق قلوا الإيمان التصديق فالإنسان إذا صدق بقلبه بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله طبعا يشتغط أن ينطق هذا بلسانه عند الأكثرين فهو مؤمن بعد ذلك صلى لم يصلي زنا سرقا قتل لا بأس آه. لا يضر يقولون مع الإيمان معصية اذهب قبيح جدا جدا إيش لا يضر مع الإيمان معصية معنى أين نذهب وماذا نفعل بالآيات والاحاديث المتكاثره المتظاهرة التي تتمدم وتتوعد أيها الإخوة آه؟ طوائف المرتكبي البوائق والكبائر بنار جهنم وبالخلود فيها وبكذا وكذا وكذا كيف لا يضر كلام فارغ مذهب ضار وغير صحيح لكن هذا المذهب أو هذا الارجاء هذا الصنف من الارجاء تاخير العمل عن عقد القلب ترون ما الذي تبناه واعلى شانه وشايعه ونصره بنو أمية ولذلك يسمى الإرجاء الأموي الجبر نحن مجبارون ما في أي مسؤول عن الأعمال أيضا في الإيمان والعمل العمل مش مهم المهم أن يكون الحاكم يعني هاي القضية هذا العبرة أي بيت القصيد أن يكون حاكم مسلما زي حكام اليوم ما شاء الله مسلم ومرات بيأتي بصلي الجمعه ومرات بيحج باعتمر باستطور كمان هذه خلا انتهى بعد ذلك يزني يسرق يقتل يملع السجون الزنازين مؤمن بيظل مؤمن مذهب الارجاء لا يضر, لا يضر مع الايمان معصيه ولا كبيره لذلك بنو اميه تبنوا تبنوا هذا ايه المذهب وشيعوه وازروه ونصاروه ولذلك ارجح ان المرجع الذين ايها الاخوه اصطنعوا الارجاء بهذا المعنى محال ان يكونوا ثاروا على الظلمه صحيح لماذا لماذا يثر على الظالم ظالم مسلم انتهى ما في مشكله يسرق يقتل لكن هو مسلم مؤمن لا اثر عليه اما الارجاء بالمعنى الثاني فهو الذي يرجح ان اصحابه ثاروا يذكر في كتب التواريخ ايها الاخوه فورات علينا للمرجئه يفورون على بني اميه بني العباس اي مرجئه المرجئه بالمعنى الثاني للارجاء هم الذين يؤخرون الحكم على مرتكب الكبائر الى يوم القيامه جاءوا لا شانه لنا اه بان نحكم على علي وعلى وعلى عمر وعلى عمار. لا شأن لنا خاصة الذين ارتكبوا الكبائر من قتل وهتك أعراض وإراقة الدماء إلى آخره وسلب أموال وإخافة آمنين وقطع سبيل المؤمنين قالوا الحكم على هؤلاء نتركه لله يوم القيامة ما داموا مسلمين بالظاهر يخرؤون بكلمة إيه التوحيد نترك الحكم عليهم عن نرجئ نؤخر الحكم عليهم إلى يوم القيامة لكن هؤلاء لم يقولوا بتأخير العمل عن ماذا عن عقد القلب عن الإيمان لم يقولوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية لا تضر عندهم ولذلك ثاروا على الظالمين إذا تحقيق المسألة أن المرج الذين يرون الخروج هم المرج بالمعنى الثاني للارجاء وليس الارجاء الأموي وليس الارجاء الأموي انتهينا من هؤلاء نأتي إلى الشيعة الشيعة طبعا طوائف وشيع كثيرة جدا منشعبة لكن نذكر أشهر مذاهبها الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية الاثنا عشرية أي الجعفريّة الذي لهم تواجد ظاهر الآن في إيران وفي العراق وفي بعض بلاد أخرى أما الشيعة الزيدية فتواجدهم الأكبر في بلاد إيّه اليمن يشركون فيها الشافعية كما تعلمون على كل نبدأ إيّه بكلمة عامة عن الشيعة الشيعة عموما أيها الإخوة سواء زيدية أو إمامية أو حتى إسماعيلية أو كيسانية باء المختار إن غير هؤلاء يؤكدون جدا على قضية الإمامة الإمام الذي يكون من نسل لإي رسول الله من أولاد فاطمة عليه السلام صلى الله وعلى الله وعلى آله من أولاد فاطمة يؤكدون على هذا لكن يختلفون في المسائل الكثيرة من وراء هذا الذي أكدوا عليه اتفاقا فمثلا الشيعة الزيدية يرونه أن الأفضل أن يتولى خلافة المؤمن وإمامتهم إمام من نسل فاطمة أن أي أن يكون فاطميا بغض النظر حسينيا كان أم حسنيا لا يفرقون كالشعاء الاثنى عشرية لا لا يفرقون بغض النظر من نسل الحسن من نسل الحسين كما يقال ثير أو شريف يعني على أن تكون فيه صفات معينة أيها الإخوة أولا أن يخرج داعيا إلى نفسه بالإمامة إذا الزمان خلى عن إمام عادل أيها الإخوة ومرضي حتى إذا كان هذا الإمام من غير نسل الرسول إذا كان عادلا مرضيا مثل بكر وعمر لا بأس قالوا ما في خروج أما خلى شغر أيها المنصب أو وجد إمام ظالم فلا بد أن يخرج هذا الإمام الفاطمي آه الشريف يعمل سلف فاطمة لابد أن يخرج ويدعو لنفسه لنفسه بالإمامة هذا الشرط اشترطه زيد بن علي ورده عليه أخوه الباقر محمد الباقر عليه السلام كان أخله طبعا كلاهما كان ابني زين العابدين علي بن حسين والباقر بعدين ابنه جعفر الصادق لذلك الإمام زيد هو عم جعفر الصادق وقد عاصره وقد عاصره واختلف مذهبهما. زيد له طريقه في الخروج وجعفر له اي طريقه مختلفه عليه السلام فالامام الباقر قال لأخيه زيد لو كان اي قولك هذا صحيحا إذن ابوك لم يكن اماما زين العابدين وهو عندك امام وعندي امام لماذا لانه لم يخرج ولم يدعو اي الى نفسه بالامامه ظل قاعدا في بيته مسالما لم يخرج لم يحرض لم يتكلم بعد الفجيع العظمى التي وقعت في كربلاء بأبيه الحسين عبدالسلام و بأهل بيته ظل منطوياً على حزنه يشتر حزنه وألمه محتسبا إيه الله في مصيبته الكبرى عليه السلام لم يخرج ولم يدعو حجة قوية للباقر واشترط الشيعة الزيدية ما اشترط المعتزل على فكرة كان التلاقح والمباشرة والقرب بين المعتزل والزيدية بشكل ظاهر جدا في تداخل عجيب حتى في المسائل الاعتقادية بالذات لذلك اشترط اي الزيدية أيضاً ما اشترطه المعتزلة وقد يكون الامر معكوسا أن المعتزلة تأثروا بالزيدية في هذا الأمر تحتاج الى تحقيق علمي وبحث دقيق أيها الإخوة اشترطوا أن يكون عدد الخارجين على الأقل على عدة إيه أهل بدر على عدة أهل بدر آه عندهم هذا آه هم أهل ثورة الزيدية أهل ثورة وقف ثعروا وأكبر ثوارهم هو إمامهم زيد بن علي زين العابدين الذي ثار على هشام بن عبد الملك ؤيده في ثورته وفي خروجه الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يشبه خروجه على هشام بن عبد الملك بخروج رسول الله واصحابه يوم بدر خروج على ظلم شديد جدا جدا مش تقول لي نصبر وكذا وهذا مين ابو حنيفه مش هذا من عمه اهل السنه والجماعه شايعه وكان يجمع الاموال لدعمه بالسلاح يقول خروجه على هشام كخروج الرسول واصحابه يوم بدر ضد كفار إيه؟ مكه فهذا إيه؟ مقال سريع في الزيديه الشيعة الاثني عشريه الجعفريه اختلفوا ابدا على العكس والنقيض إيه؟ من الشيعة الزيديه قالوا لا خروج على الحاكم الظالم طبعا اذا الحاكم كان اماما كما يريدون وهم لا يرون الامامه ايها الاخوه إلا, إيه إلا في رجل من أهل البيت منصوص عليه بنص جلي الاثنى عشريه يدعون أن النص على الأم الاثنى عشر نص جلي في حين أن الزيدية قالوا النص على الإمام من ولد فاطمة نص خفي وليس نصا جليا ولذلك قالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فأقروا بشرعية إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما قال ما في مشكلة ابو بكر مرضي وعمر مرضي طب كيف عليه موجود؟ قالوا نعم علي أفضل في ظن إيه الزيدية أن علي أن إيه أفضل منهما ولكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل لماذا هذا التساغل على عكس الاثنى العشرية لأن النص في فهمهم على إيه؟ إمامة الإمام جي إيه ليس جليا أه؟ بل نص خفي, خفي. الشياء الاثنى العشرية ادعوا أن, أن النصوص جليا تتسلسل الإمامة في علي ثم الحسن ثم الحسين ثم في تسعة من ولد الحسين يكون آخرهم القائم أيها الإخوة بالأمر المهدي الذي يتغيب في استرداب من القرن الثالث الهجري إلى اليوم إلى أن يأذن الله قالوا ما لم يخرج القائم وهو الإمام إمام الزمام المهدي لا يجوز الخروج على إمام ظالم لا نرضى بظلمه نلعن هذا نتبرأ منه لا نتعاون معه نقاومه مقاومة سلبية وليس مقاومة إيجابية بأن نحتشد ونسل السيف ويدخل ايه في مقتل لا قالوا لا يخرج عليه الى ان يخرج المهدي عجل الله فرجه فنقاتل من ورائه فشيع الاماميه الاثني عشريه الامر كله عندهم امر وحي وسماء النبي يوحى اليه الامام معصوم عندهم الامام معصوم الشيعة الزيدية لم تقل بعصمة الائمه عندهم عمه يقدسونه ويكرمون لكن ليسوا معصومين ممكن يخطئ الإمام الشيعة الاثنى عشرية الأئمة عندهم معصومون الاثنى عشر لا يخطئون ولذلك لا اعتراض عليهم ولا مساءلة لهم إيش ما يفعل الإمام؟ لا مساءلة مثل النبي أبداً لأنه معصوم فطبعا ما في خروج طيب الإمام الظالم غير الشرعي قالوا أيضاً لا خروج إلا خلف, إيه؟ خلف إمام الزمان بوحي الله يأذن بهذا واستدلوا بصلح النبي أيها الإخوة مع قريش في الحديبية مع أن النبي كان مأذونا بقتالهم وكان عنده عدد وعد عظيمة أليس كذلك؟ طبعا في السنة السادسة والسابعة كان عنده عدد وعد عظيمة وكان مأذونا بالقتال لكنه صالح المشركين على ما تعلمون على ما فقالوا المسألة مسألة السماء السماء الوحي يسمح بهذا ولذلك أود أن ننتظر ايه ننتظر أمر السماء خلف المعصوم طبعا لما جاء الخميني أيها الإخوة لم يعجبه هذا إلى متى؟ إلى متى ؟ ظلم رهيب جدا جدا يقع خلف أي رؤوسهم أذى بنظرية ولاية الفقيه الفقيه الوهي الولي ولاية الفقيه قال الفقيه الذي يستكمل طبعا إيه شروطا معينة يمكن أن يطلع بأعباء المهام التي سيطلع بها إمام الزمان حين يخرج فتجمع الجمعة خلفه في مذهب الاثني عشرية الجمعة غير واجبة مدان المهدي لم يخرج الجمعة غير واجبة تحب تصلي صلي لكن مش واجبة لا تجمع الجموع إلا, إلا خلف المهدي آه في زمنه يعني. لا جهاد وسل سيف أيها الإخوة إلا خلف إيه؟ الإمام الإمام غير موجود. لا خروج على حكام ظلمة إلا إيه؟ خلف الإمام والإمام غير موجود. فقال الخميني قال بهذا المعنى إذن نترك الحكومة ونترك السياسة لماذا لا نترك الصلاة أيضا؟ وسائر فروض الإسلام حتى يخرج إيه؟ الإمام قال لا لذلك أتى بنظرية ولاية الفقيه. الفقيه أيها الإخوة الذي استجمع شرطة معينة يمكن أن يقوم بالمهام التي يقوم بها إيه؟ الإمام ومن ضمنها الجهاد والخروج على ماذا؟ الخروج على الحاكم الظالم وهكذا كانت الثورة الإسلامية في إيران في التسعة وسبعين من خلف نظرية أي ولاية؟ الفقيه طبعا الكيسانية من وقت مبكر أكباء المختار ابن أبي عبيد الثقفي الرقتهم بل ألعجتهم وأقلقتهم فكرة الانتظار هذه حتى يأتي المهدي وخرج المهدي فدعوا إيه المهدي إيه في كيسان وهو محمد بن حنفية ولقبوه بماذا بكيسان لذلك يقال لهم الكيسانية وخرجوا خرجوا خلف المختار ابن أبي عبيد وأخذوا بشطر كبير من ثارات الحسين وطبعا كانوا من الصور المشاهير على إيه على حكومة بني أمية هذه مذاهب كثيرة هذا أيضا مجمل رأي إيه الشيعة زيدية وإثناعشية بقي الآن أن نتكلم في مذاهب أهل السنة والجماعة للأسف بعض علمائنا في القديم والحديث ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في منهاج السنة النبوية في رد على الشيعة والقدريه والقدرية يعرضون للمسألة وكأنه لا مذهب لأهل السنة إلا مذهب الصبر نصبر ونسكت لا نرضى بالعكس نحن لن نلعن هذا نتبرأ منه بقلوبنا أيها الإخوة يمكن نقدم النصح بألف سنتنا أيضا لكن مسألة الخروج والثورة على الحكام واستحداث فثنة وَإِذْ كَأْ يحصل فيها ما الله بِيَا عَلِيمٌ قال هؤلاء مذهب أهل السنة عدم جوازي التحريم إلا أن يكفر الحاكم إذا كفر كفرا بواحا لدينا فيهم يا الله برهان نخرج عليه لكن ما دام مسلما ظلم ما ظلم جار ما جار علينا أن نعتصم بالصبر للأسف هذا الآن صرنا نعير به يقال لنا هذا مذهبكم يا أهل السنة والجماعة أنتما كذا أنتم عبيد وخدم الحكام لماذا تتأففون الآن؟ من زي عابدين ومن بشار ومن صالح ومن مبارك وعلان لماذا؟ هذا مذهبكم هذه طريقتكم عليكم أن ترضوا بهم أنتم تعلمون هذا في المنابر وتقرؤونه في المساجد وفي الجامعات وفي المعاهد تلقّونه في الأطفال في المدارس صحيح؟ هذا ماذا السنه السنة؟ هكذا يقال لكن هذا ظلم شنيع أيها الإخوة وبديع يعني لأهل السنة والجماعة من قال هذا؟ ابن ديمية قال, قال هذا مذهب أهل السنة نسبه إله السنة كأنه لا يعرف لهم مذهب إلا هذا وهذا نقص في الكلام الكلام فيه نقص مش كامل كذلك شيخ مشائخ الإسلام والمسلمين الإمام النووي قدس الله سره الإمام الجليل الرجل الصالح للأسف ادعى الإجماع في المسألة في شرحه على مسلم المنهاج قال إجماع أجمع المسلمون طبعا أنتم الآن عاد لا يخفى على واحد منكم أن حكاية الإجماع هذه حكاية مدخولة غير مقبولة من أول خط ستقولون أين الشيعة الزيدية؟ مسلمون أين الشيعة الاثني عشرية؟ أين المعتزلة؟ أين الخوارج؟ لا نكفر الخوارج نحن أين المرجئة؟ ولسه بعدين سنشوف أين أهل السنة أنفسهم؟ قال لك إجماع إجماع إيه؟ قالوا لا الخلاف وقع في البداية ثم انعقد الإجماع غير صحيح الإجماع لم ينعقد أي اليوم إلى اليوم لا تزال طوائف وفرق كبرى في الأمة تقول بالخروج والثورة على الحكام الظلمه إذن حكاية الإجماع هذه في غير موضوعها قولاً واحدا حتى وإن قالها النووي أو غير النووي قدس الله سره الكريم فلنأتي المسألة ابن حزم مثلا يعني أكثر علماء لا يقارون حتى ابن تيمية بابن حزم يرون ابن حزم أعظم بكثير وأنفذ في العلم ابن حزم في الفصل حين ذكر مسألة السيف من الآن أيها الإخوة إذن لابد أن نصلف هذه المعلومة هناك مذهبان مشهوران ينسبان إلى السنه السنة والجماعة مذهب السيف ومذهب الصبر فهمنا مذهب الصبر ومذهب السيف يعني الثورة المسلحة اسمه اسم السيف الثوره المسلحه على الحكام مذهبان ابن حزم نسب رضوان الله عليه وهو دقيق جدا في هذا الكلام والادله والتواريخ كلها معه تسانده وتسعده نسب مذهب السيف الى جمله طائله من الصحابه نسبه الى ابن ابي طالب صحيح وعلي قاتل قال الصحابه نسبه الى علي ونسبه الى كل من قاتل مع علي عاد مش هنذكر مين عاد نقول ابو أبو ذر سلمان والمقداد والأسود هو عمار ابن ياسر كل من كان كل من قاتل مع علي هؤلاء يقولون إيهش بالسيف أي والي أي حاكم أي واحد ظالم باغي يقاتل يخرج عليه مذهب الصحابة هذا هذا مذهب إيه علي وكل من قاتل معه مذهب عائشة أم المؤمنين التي قاتلت إيه عليا وحرضت على قتال إيه عثمان لأنه في, ظل في نظرها ظلم وخرج عن أشياء إيه عائشة رضوا الله عليها. مذهب عائشة. مذهب طلحة والزبير. الذين إيه قتلا علية في الجمل أيضا مع عائشة. مذهب طلحة والزبير. مذهب عبد الله ابن الزبير الذي خرج على بني أمية واستشهد رضوا الله عليه في مكة أيام الحج على يد إيه الحجة مش مصحاب هذا. وكل هؤلاء قتل وحمل السيف من أجل أن يقولوا للظالم لا كفاية ممنوع. لا تستطيع أن تستمر. ذكر ابن حزم طائفة عظيمة ثم أتى بطائفة عظيمة من التابعين ثم تابعي التابعين ثم انتهى القول وهو الذي تنطق به بمعنى قوله نصوص الأئمة أبي حنيفة أيها الإخوة ومالك والشافعي وداود استثنى من أربعة من أحمد فعلا لأن مذهب أحمد الثابت عن المشهور والنقول عنه كثيرا أيها الإخوة هو مذهب عامة أهل الحديث لا خروج على الظلمة إن قتلوا وإن هتقوا وإن سفقوا مهما فعلوا لا خروج مذهب أحمد أيضاً أيها الإخوة أن من خرج بالسيف واحد ظالم خرج بالسيف وتغلب تغلب على إيه الحكم وقتل ربما إيه الحاكم حتى إيه العادل أو الظالم مثله وتغلب وسمي خليفة أو أميرة مؤمنين يقول أحمد بالنص لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة وهو لا يراه إماماً لا لكن الآل حنابلة ترون في بعض بلد عربيه هذا مذهبهم ابن تيمية هذا مذهبه لهم كلامه شديد في مسألة الخروج على الحكام متأثرين بإمامهم الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه رغم قولي هذا لكن هذا اجتهاد له نحن لا نوافقه عليه لأنه لم يقل به لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي أما أبو حنيفة أيها الإخوة فكان نسيج وحده في موضوع إيه؟ الموقف من الحكام الظلمه ايها الاخوه آه. كما قلنا قبيل قايين هو الذي ايد ثوره زيد بن علي زين العابدين آه؟ ايدها وايضا مره اخرى في ايام بني العباس لان أبو حنيفه عاش اي في العهدين الاموي والعباسي ابو حنيفه وقف مع ثوره الامام النفس الزكيه محمد بن عبد الله بن حسن المثنى المعروف بالنفس الزكيه ومن أجل موقفه مع نفس الزكية دخل السجن وثم هناك كما يقال ناصره ووقف معه أبو حنيفة وأما موقفه من ثورة عبد الرحمن بن الأشعة ثورة القراء التي خرج فيها كما قلنا مئتا ألف فكان مناصرا لها أيها الإخوة بقول واضح سديد فسأله احدهم فلما لم تخرج قال حبسني ودائع الناس أي حبستني مؤنف غير حقيقي حبسني ودائع الناس عرضتها على ابن أبي ليلة فلم يقبلها ولو قبلها لخرجت هذا موقف أبي حنيفة الإمام الأوزاعي يقول احتملنا أبا حنيفة على كل شيء يعني أتانا باجتهادات وأشياء عجيبة لا نعرفها غريبه مستغربه فاحتملنا قلنا إمام جليل مجتهد حتى أتانا بمسألة السيف فلم نحتمله فمسألة السيف ثابتة قطعا على أبي حنيفة يعني إيه الخروج المسل على مين الحكام الظلم هذا ماذا أبي حنيفة العجيب عودوا إلى تهذيب التهذيب وإلى أصوله يذكر فيه أيها الإخوة أن أبا حنيفة لم يروي عنه فلان لن أذكر اسم إمام جليل نقر ونجله جميعا ونقدره حتى لا ظن الظنبي لم يروي عنه فلان ولا غير فلان إيش العلة؟ أبو حنيفة يكذب؟ أبو حنيفة غير ضابط؟ غير عدل؟ إيش قضيته؟ لا لا لا أبو حنيفة هذا الإمام إمام العمة قال لك لأنه كان يرى السيف أبو حنيفة كان ثورجي وبما أنه ثورجي مش حنروى عنه الأحاديث النبوي عن رسول الله يا سلام ما شاء الله على الجرح والتعديل هذا الذي يقول بمسألة السيف لا يروى عنه والله هذا جرح تعديل من؟ العلماء ولا جرح تعديل بني أمي وبينا عباس؟ هذا جرح السلطان إذن ليس جرح العلماء لابد أن يحاصر هؤلاء معنويا أدبيا وأن تسقط منزلتهم ومثابتهم حتى يتعلم الآخرون أن يستنعجوا ويسترنبوا أن يصبحوا نعاجا وأرانب لأي حاكم ظالم وإلا تسخط إيه؟ عن رتبتك كإمام مجتهجي لكن الله يعني ما أراد الله رفعه لينك أن يضعه البشر صحيح أن فلان وفلانا لم يروي عن أبي حنيفه حديثا واحدا في كتبهم الحديثية أبو حنيفه كان ولا زال اليوم وإن شاء الله اليوم الدين الإمام الأعظم أنا رسته حنفيا لكن اجل هذا الرجل وأحبه جدا قدس الله وزفره الإمام الأعظم لقبه الإمام الأعظم وكما أقول دائما أكثر أمة محمد حول العالم يدين الله ويتعبده بمذهب إيه؟ أبي حنيفه النعمان نسبة وعدد كمان يعني واضح جدا أبو حنيفه هذا روح جرح فيه انت رفعه الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يخفضه قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ومسألة السيف مذهب قديم للسلف ثم اندثر يعترف ابن حجر أكثر السلف كان يقول بالسيف ومين بدك سلف بعد الصحابة لكن ما لك الصحابة إحنا والتابعين آه كانوا يخلون بالسيف بعد ذلك خلاص ضرب إيه الفخ السلطاني العلمي السلطاني بجيرانه وشوطبة وموحية كل قول أيها الإخوة يساند مسألة السيف وصرنا نحكي الإجماع إجماع الأمة على الصبر وعلى إيه على تبديع وتأثيم ووصف من يقول بالسيف عجيب جدا يا أخي أين السياقات أين التواريخ أين الأشياء شيء لا يصدق وطبعاً لكن هذا يحتاج بحيالها أيضاً إلى محاضر أو محاضرات هذا تأدى إلى العبث بأحاديث رسول الله هناك طائفة من الأحاديث أحاديث صحيحة تأمر بنصها بالصبر وطاع أيها الإخوة للحاكم الظالم وإن وإن وإن وأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي الصحيحين وغير الصحيحين أحاديث صحيحة تأمر بنصها وفصها بالخروج على هؤلاء وبرفع السيف في وجوههم وعدم الصبر على أباهم النبي يقول هذا والنبي يقول هذا والنبي صح عنه هذا والنبي صح عنه هذا مسألة طويلة تحتاج لكشف النقاب عن سرها إلى كلام طويل مستطال ها أيها الإخوة لكن أنا أوقظ إيقاظات بسرعة أولا روح القرآن الكريم تدعو إلى ممالأة الظلم الظالمين أو إلى الصراخ أيها الإخوة والدمدمة على كل ظلم ايا كان لا الشيء الثاني واضح القران الكريم اليوم قرانا فيه صدر الخطبه فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اتركوه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون القران كتاب اصلاح كتاب ثور على كل ظلم ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اي نحو هذه الايه اخي الايه تقول لا تطع امر كل ايه مفسد واي فساد اعظم واربى من فساد الحكام الظلم ايها الاخوه في التاريخ وفي الواقع ظهر الفساد في البر والبحر بافعال هؤلاء ومصائب ونكبات وبوائق هؤلاء هذا القران الكريم لن نستقصي الايات الايات كثيره جدا أما الأحاديث فالعجب يا أخي في الصحيح تقرأ حديثا عن حذيف حديث ابن اليمان وهو حديث طويل طبعا كان الناس يستلون صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أستلوا عن الشر خافت أيه دركين فقلت يا رسول الله إن كنا إلى آخري إلى أن ذكر النبي الدعاء دعاء على أبواب جهنم من أطاعهم والعياذ بالله قذفوه فيها حكام الظلم مثل حكام اليوم ها انتبهوا مثل حكام العرب اليوم حكام ظلمة إن أضعتهم، آه، قذفوك في الجهنم. هذه فكرة. الآية عجيبة. ولا تركنو إلى الذين ظلموا، فتمسكم النار. شوف، مجرد ركون أكثر علماء قالوا الركون يكون كما فسرت في خطبة سابقة بالقلب حتى بالقلب. لو بقلب قلت لماذا تسبون القذافي يا أخي؟ لماذا تقلبون إيه؟ على فلان وعلام الحكام الظالم؟ آه، أنت ركنت تركنت إليه. بعض الناس لماذا تلعون الحكام؟ بعضن كتب يستفتي هل يجوز لعن القذافي أو لعن فلان؟ يا شاء الله عليك يا أخي صح نومك يا حبيبي يعني أنت ما شاء الله لم يخش بدنك آ ولم ينطلق لسانك ولم تعترض على رجل دمر البلاد والعباد والدين آ والدنيا دمر كل شيء 40 سنة لم تتكلم والآن حين لوع المنابر والله أخذتك ما شاء الله إيه العزة يعني إنه يشيل عن مسلم يوم ما شاء الله على مسلم يبدو أنك مسلم من جنس إيه هذا المسلم لا كثر الله في المسلمين من أمثاله إذ هذا مسلم لكن ما قرأت آيات وأحاديث بالعشرات اللي لم تكن بالمئات في لعن الظالمين وفي لعن الحكام الظالمين خير حكامكم أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم النبي يقول هذا حديث عوف بن مالك حديث عوف لم تقرأه يا أخي لم تسمعه من إمام لعله لم يسمعه من بعض أمته الذين تلقى العلم عليهم علم الاستخذاء والاستنعاج للحكام الظلمة أيها الأخوة لم تقرأ هذا الحديث لم تقرأ حديث أبي داود والنساء بأسانيد صحيحة عرب مسعود مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنهم كان الرجل فيهم يلقى الرجل أي أخاه وصاحبه آه. فيقول له يا فلان اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك يراه والعياذ بالله يحتقب معصية يشترح إذما يقول له اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك فإذا كان من الغد لم يمنعه ذلك وهذا لا يتوب ولا يرعوي ولا ينزع لم يمنعه ذلك أن يكون جليسه واكيله وشريبه قال أنا قلت له خلاص ومضل أخيه صاحبي أخيك صاحبك وين لم النهي المنكر لابد أن تنتصر لحدود الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم فمن اجل ذلك لعنهم الله لعنه حاقد بأمة بني إسرائيل من أجل هذا الأسلوب تسكت على الظلم ومش ظلم حاكي بيظلم امه من خمسين ومن سبعين وثمانين مليون لا ظلم رجل نفسه بارتكاب بعض المبقات ممنوع ما في سكوت يا أخي ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون من سوره المائده الله يقول لعن وانتبهوا مع ان النبي فسر وقال كان يقول له اتق الله ودع ما انت فيه فانه لا يحلك النبي فسر لنا قال هذا ليس هو التناهي المطلوب التناهي المطلوب ان تضع له حدا إذا لم يرجع ولم ينزع كله لست أخي بعد اليوم لن أجلسك لن أوكلك لن أشربك حتى تتقي الله هذا أخي دونك أما عند فلست أخي هذا هو تمحر من أجله حرمات الله حدود الله يقول مسعود وكان النبي متكئا فجلس ثم قال والذي نفسي بيده لا تأمرننا بالمعروف الأمر جد مش لعب ولا تنهوننا عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تعطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليلعنكم الله كما لعنهم ثم يضرب أو قال أو ليلعنكم الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم تقول لي هذه حديث عجيبة على كل حال نأت الآن إلى حديث حليفة قلت لكم العجب حديث حليفة في الصحيحين أيها الإخوة أه؟ فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم طب ما هي المصيبة من إمام المسلمين قال ما في مشكلة ضلك معه. هل النبي يقول هذا؟ هل المحقول أن النبي يقول هذا؟ وجبنا الحديث أيها الإخوة أه؟ مع اختلاف في الألفاظ في مسند أحمد عن حذيفة بن اليمان أه؟ أمين سر رسول الله نفس الشيء ثم يقول له يا رسول الله فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذلك بما أَعْتَصْمِ يا رسول الله أعتَصْم بماذا؟ تعرفوا ماذا الجواب ماذا عفوا مستر أحمد قال بالسيف النبي قال له واعتَصْم بالسيف النبي مرة يقول بالسيف مرة قال له لا تطيع في لعب هنا حدث عبث بالأحاديث يا إخواني حدث تحويل لسكة حديث رسول الله حتى رأينا الرسول بعد ذلك ينحاز إيه لغضية إيه الصبر والأمر إيه؟ حتى ابن حزم رحمه الله تعالى عليه وهم القائلين بالخروج بشروط مثل أبي حنيفة هو ما هذا الرأي ابن حزم والإمام مالك يروي عنه ابن القاسم وهو من أرجح الروا عنه وروته ترجح بغيرها ابن القاسم يقول قال أبو عبد الله وسئل لا عن الخروج على الحكام قال إن خرج على إمام عدل كعمر ابن عبد العزيز فلا يعان ويدفع عن الإمام ما فيه تخرج الإمام عادل أنت إحنا بنقاط وإن خرج, على ظالم, آه؟ إن خرج إيه؟ على ظالم قال فدعه يضرب الله ظالما بظالم حتى الخارج إن كان ظالما آه؟ قال فلا بس خليه يخرج يعظ على الظالم طب كيف إن كان عدنا الخارج ومن الأولياء الأطقية طبعا ننصره لذلك الصحيح من نص مالك أنه مع الخروج بدليل عند الإمام مالك ضرب على يديه وشلت إحدى يديه لذلك كان يرسل في الصلاة تعرفون لماذا؟ لأنه أفتى بتأييد ثورة الإمام محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى المعروف بالنفس الزكية ثار بالمدينة وثار أخوه إيه بالعراق وثار أخ ثالث لهم بعد ذلك يحيى باليمن ومين أيده الإمام الشافعي وكاد يدفع رأسه جاء بالشافعي وتسعة من الرجال ضربت أعناق التسعة ونجى الله الشافعي بالتهم ذاتها وهي مناصرة يحيى العلوي أخ النفس الزكية مناصة أخي النفس الزكية هذا الشافعي وهذا مالك وهذا أبو حنيفة رضوان الله تعالى على إمة أهل السنة والجماعة هذا مذهبنا هذه طريقتنا طبعا نحن إيه؟ لا نقوم الخروج المسلح انتبهوا لسنا مع الخروج المسلح الأمور اختلفت في هذا العهد في هذا العصر الخروج المسلح خسارة واضحة إنما الخروج السلمي والعصيان المدني كما يفعل إيه؟ العرب اليوم بفضل الله تبارك وتعالى كما فعلوا في مصر وفي تونس في سوريا الآن نفس الشيء خروج سلمي ليس خروجا مسلحا قضية القذافى هذه قضية استثنائية أنتم تعلمون إيه تفاصيلها هذا موقف أيضا إيه كما قلنا إيه الإمام مالك قيل له لما أيد النفس الزكية يا أبا عبد الله فإن لأبي جحفر المنصور في أعناق بيع وكان ذلك سنة 45 وأربعين ومائة الهجرة آه أي المنصور قال احنا بيعنا المنصور قال بيعتموه مكرهين وليس لمكرهم بيعه فبلغت الفتوى المنصور فأخذه وفعل به ما تعلمون هذا سر محة الإمام أبي عبد, الما... أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأسف أدركنا أيه الوقت نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله, الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ويطالب بأعادة الأمور إلى أنصبائها لتجري المياه في مجاريها فقد عششت البوم والغربان أيها الإخوة وعلى نقيق الضفادع في بلادنا وفسد الأمر كله ما, ما هناك إمكانية رحمة الله على ابن حزم أيها الإخوة الذي أجاب عن هؤلاء المشاغبين والمشاغبين الذين قالوا الرسول أمر بالصبر وإن إيه أخذ مالك وجلد ظهرك قال النبي لا يأمر بمنكر ان صح هذا عن النبي فمعناه إن أخذ الإمام مالك بحق غرامة شرعية مثلاً قانونية وإن جلد ظهرك بحق تصبر لا تتمرد أنت المذنب أما إن جلد ظهرك وأخذ مالك يقول ايه ابن حزم بغير حق لابد أن تعترض لابد أن تثور لابد أي أن تقاوم نوع وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن رحمة الله تعالى عليه يقول كلمة البغي لا يجوز ولا يصح ولا يسوء قصرها على الخروج بغير حق على إمام حق هذا بغي لكن كل من تعدى حد الله أيها الإخوة ولم يستمع إلى نصح الناصحين وأبى الرجوع إلى فهو باغ يقول ابن العربي ولا بد أن يقاتل وهذا صحيح تعالى قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها الله يقول يا أخي صفة المؤمن بتشتفاد المؤمنين أهل الجنة في صورة الشورى إذا أصابك البغي لا تستنعج لا تخف عليك أن تنتصر يا أخي نفسك مهما أي ذلك انتصر لا تسكت عليك حق أن تكلم حتى بالصياح لو صاح كل أحد لو نطق كل أحد نقيق الضفادع والله لأدعجناهم ولا اقتلعناهم إيه لا فلنا عروجهم بإذن الله تعالى لكن السكوت السكوت السكوت اه أحببت وأن أشير إلى شيء أختم به فاتني كما قلت الآية عجيبة ولا تركنوا إلذين ظلموا الركون أيها إخوتي متوعد عليه بمسيس النار تعرفون لماذا هذه الثورات أكدت لنا العلة تقريبا كشفت عن إيه كشفت النقاب عن وجه الأمر عن وجه المعنى. لان كل مره كان الى حاكم ظالم فضلا عمن شائعه وولاه ونافه عنه بلا شك ينتفع به وجه انتفاع صح انا من حزب الحاكم انا صديق الاستخبارات اللي كذا كذا باي طريقه يعني معنويا او ماديا وبعد ذلك ان حصل تاليب على هذا الحاكم الظالم ترى هذا المنتفع والعياذ بالله تخذره نفسه لانه منتفع ما بصيرش عنده قدرة ايه انه يسعى ضد مصلحة نفسه يقول لك لا مصلحتي فيرى الامور معكوسة منكوسة والعياذ بالله لا يتميز له النور من الظلام الابيض من الاسود الحكم من الباطل يعمى على بصره اقول لكم يا اخواني واختب بهذا والله في حق احد الناس من امثال البسطاء الغلابة ومش في خضية ايه يعني حكم حكام في قضايا شخصية للأسف من الصعب جدا جدا جدا ان يستطيع الواحد منا أن يميز الحق من الباطل إذا كان طرفا هو في القضية وإذا كان هل يتعلق بمصلحة شخصية له يعمى بصره وبصيرته الا ان يهديه الله تبارك وتعالى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والحفافه والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هي المرحومة امر رشدا تعز فيه اولياءك وتذل فيه انوف اعدائك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين اللهم عليك بمن جرى علينا وبمن ظلمنا وبمن تعدى الحد فينا اللهم احصهم عددا اللهم دمرهم بددا اللهم لا تبخ منهم أحدا اللهم أرنا فيهم تعجيب قدرتك وآيات انتقامك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه